قَالُوا رَبَّنَا ما فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَلَا تَقْبَلْ مِنَّا صَدَقَةً وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِثْمًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالُوا رَبَّنَا أَرِنَا مَا أَنتَ مُبْطِلُ وَمَا أَنتَ مُحْقِقُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقَالُوا رَبَّنَا والذين كفروا وقفهوا بلا ياتنار لأميك صحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لك الحق المطيبة لكما أحد الله لكم ولا تعددوا إلا الله لك الحق المعتدين وكلوا منه ما رزق من الله على دم طيبة وتقو الذي أهدتم به مؤمنون لا يؤخرون الله من لغة في أيمانكم ولا كي وراجبكم بما عبرتم الأيمان فقفوا لدهم أقعام عشرة مسامين من الأوسط ربادكم العالمين من الأوسط ما تتعنون أهديهم أو قصوتهم وتحبيروا رقبا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك تفاروا ضيبانكم إذا حرمتم وحفظوا ضيبانكم كذلك يبينوا الله لهما يدين عدلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمصر والأمصر والأزنام رسهم من عمل الشيطان فجنبهم العدد من تحرحون إنما يبيد الشيطان أيها follow up وَاطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَابِدِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ جعل الله الكعبة البيت الحرام بيتا للناس والشهر الحرام والهدي والقربان يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشمال إن تبدأ لكم تسركم وإن نسألوا عنها حيلا لا تسألوا قراء تبدأ لكم الله عنها والله وفور حليم قد سألها قوم من قبلهم هم صحودها كثير ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا رصبة ولا حامل ولكن الذين كفروا يغدرون على الله الكريم وأكثر لا يعجبون وإذا قلنا لهم حسبنا ما وجدنا عليه آبانا أولو كان آبانا لا يعلمون شيئا ولا يفترون يا أيها الذين آمنوا عليكم أولا المساء لا يبكروا ما أضل إذا خديتم إلى الله فارجعكم جميعا, جميعا فينبعكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بيكم إذا أحدكم الرابط حين وصدت الثالثة لا يستحق عليهم الأوليان في رسمان بالله نشهد أن لا إله أحق من شهد لنا ومعذلينا إن إذا رمى الله المين لا يتعذل أن يأثم الشهادة على وجهها أو يغاف أنت أن ربك. وإذ تفرت بني إسرائيل عنه فإذ جدتهم بالبهياد فطال الذين أكثروا منه من هذا إلا سحبه بي وإذ أوحيت إلى الحوارك ما تآمن بي وبرسولي قالوا آمن لا أشهد بأننا مسلمون إن قال الحواردون يا عيسى بن ربي to all of فهم جملة تجري من تحيا الهر خالين فيها رضي الله عنه الرابع بارك الفوز العظيم لله منع السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الغلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعلمون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وعجروا وسماً عنده ثم أنتم تمترون وهم اضعوا في السماوات وفي الأرض يعلموا سركم وجهكم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم يلا تانوا عن ما يعرضين فقد كذبوا بالحق لما جاء وصل الصلاه to you الذين خسروا على أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهما سجن في الليل والبهال وهو السميع العظيم قل أبي الله يردخل وليهم من فاطل السماوات والأرض وهو يدعم ولا يطرق قل إني أمرت أن أم ولا تكون أولا من المشيطين قل إني أغفل عصير ربي عذاب عظيم من يسعب عنه لو عظيم وذلك الفرز المبين وإن يمسست الله قُلْ هذا أَهْلَ من تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا الَّذِينَ آذين عنه كانوا ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قربهم أكنة من يفقه وفي آذاني المقرى وإن يرون لأيد لا يؤمن بها حتى إذا جادوا يقول لذين كفروا هذا إلا ساخير الأولين وهم ينهون عنه وينأر يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقال كذبت رسولهم بها طلبك فصبروا على ما كذبوا وردوا حتى كانوا نصرنا ولنبدل الكلمة بالله ولقال الجناة من نبي اللَّهِ وإن كان كبرى عليك إعراضهم فإن استطعوا أن نبدأ ينفطا في الأرض أو سلنا من اسكمال فتأتيهم بآيات ولو سَأَ اللهُ لَجَمَعَهُم عَلَى مُضَاعَفَةٍ مِنَ الذُّنُوبِ وَالضَّالِّينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ شکم از هم نیز and love as you know